وَأَمَّا تَقُولُ أُمَّةٌ بِرَسُولِهِمْ لَيَأْخُذُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ يُدْحِضُونَ بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي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 ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا يناذون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى قروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفركم وإن يشرك به تؤمنوا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 رفيع الدرجات دُلَّ عَرْشِهِ الْقِرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ نَعْبَادِهِ لِيُذْرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ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 وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم قائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير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 وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أقاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد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 تبرمطة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعني أبلغ الأسباب وقال فرعون الأسباب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 لا جرم أن تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَونَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَعَادُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْعَفَاةُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنكم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا اننا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنت جهنم ادعوا ربكم يقفف عنا يوما من العذاب قالوا او لم تكت تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعوا الكافرين الا في ضلال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 فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 طفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلو أشتدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من تَوَفَّى مِنْ قَبْلِ وَلِثَبُلِ أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 الله الذي جعل لكم الأنعم لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأهي آيات الله تقول أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَرَضُوهُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 فهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كننا به مشركين